بشهر الخير ومقدمه يري خططه مطاياه وينفح الطرس كينته أن سنت تسامق أصداؤه أن سنت تسامق أصداؤه بشهر <تصفيق> خير ومقدمه يليخض طه مطاياه وينفح طر سكينتي إن سنتتساقق أصداؤه إن سنتتساقق أصداؤه كم فيه نعيم ننثره بالحب لنصف ونحياه كم فيه نهدل حنجرة بطيب الذكر ونملاه كم فيه ركاب مطيتنا تحدوه تبارك خطوه فرقان فيه أتى بهدى للكون منارا لدجاه يمد السماء سكيناتنا الا قد نتباه بهداه الا قد بهداه غداه باب مسيرتنا جن في الخير نهجناه ونمضي بدرب سعادتنا نقيم شرائع ذكراه ما بين صيام يؤنسنا وصلاة القلب وتقواه وصلاة القلب وتقواه بشأن <تصفيق> الخير فحوطر سكينته كن سنت تسامق أصداه كن سنت تسامق أصداه تسامق <تصفيق> أصداه